الله عليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول وجدت أناسا في صلاة الفجر هذا اليوم يصلون عند دورات المياه رغم أنه يوجد مكان داخل المسجد فأنكرت عليهم فقال أحدهم أنه سأل شيخا فأخبره أن هذا جائز باتفاق المذاهب الأربع فهل هذا الكلام صحيح الأصل في الصفوف أن تملأ الأول بالأول وأن لا يكون الناس في الصلاة أوزاع متفرقون وأما الصلاة في الساحات التي من المسجد وداخل فيه صحيحة ما يقال أنها غير صحيحة أو أن الصلاة باطلة لكن الأصل أن, أن تلتصق الصفوف و. تملى الصف الأول بالأول الصف الأول فالأول ويكون تنظيمها على هذا الحال لكن من صلى ما يقال أن الصلاة مثلا لا تصح صلاته صحيح لكنه مخطفي ومقصر في أدم ملء الصفوف كما جاء الحث على ذلك في سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي البعد عن الصفوف التأخر عنها خطورة جدا على المرء في عبادته نعم حس الله عليكم يقول من نفس عن مؤمن كربه وكانت نيته الإحسان ولم ينوي ما جاء في الحديث من نفس فهل يدخل في الحديث بنيته العامه حس الله عليكم يقول من نفس عن مؤمن كربه وكانت نيته الإحسان ولم ينوي ما جاء في هذا الحديث أن من نفس عن مؤمن كربه نفس الله عنه كربه من كرب الاخره فهل يدخل في الحديث بنيته العامة؟ نعم يدخل ما دام أنه احسن أراد بذلك الإحسان ونوى بذلك القربة إلى الله عز وجل فإنه يدخل يدخل حتى وإن لم يأتي في ذهنه هذا الثواب المعين الذي هو التنفيس ينفس لينفس لي الله عنه وإنما ينفس لما يرجوه من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة نعم. صلى الله عليكم يقول هل يجوز النوم على فراش فيه صورة حيوان؟ نعم و... يجوز لكن أن الصورة التي في الفراش هذه ممتهنه لكن الأولى والذي ينبغي إزالتها أو طمسها. أو تغيير معالم الصورة في في الوجه وأما من حيث الجواز لا يجوز لأن هذا الشيء ممتهن وتوطى يوطى بالقدم ويفترش لكن الأولى أنه يطمس الصورة أو يغير من معالمها وخاصة ما تعلق بالوجه لأنه جاء في الحديث إنما الصورة الوجه نعم ونسأل الله عز وجل